اصبر فانك يا اسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر يا شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود رغم الصخور انت الابي وانت في زمن العمالتك السعير انت الهما متقود في سجن الخيانات الصقور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 لكنك البدر المنير ادري بانك واثق ان النهايه للصبور ادري بانك واهن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 أرادل في الخدور وقف الزمان أمام سي جنك يحتفي بدم نحور أنت الهمام أنت الهمام أنت الهمام